بوك تو سديم ديسيات أوسم ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون بريدا الصفات واحد الصفات واحد استراجنا. امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن تستاجر امرأة سمينة امرأة سمينة امرأة فضولية امرأة فضولية نوفه سيارة جديدة سيارة جديدة ريخلة وزيدلة سيارة سريعة سيارة سريعة بوهدلنة وزيدلة سيارة مريحة سيارة مريحة مدريشة ثوب أزرق ثوب أزرق czerwone ثوب أحمر, ثوب, أحمر. ثوب, أخضر. ثوب أخضر شنطة يد سوداء, شنطة يد سوداء. هنيداتاشكا شنطه يد بنيه شنطه يد بنيه بيلاتاشكا شنطه يد بيضاء شنطه يد بيضاء ميلي لوديا ناس لطفاء, ناس لطفاء Zdvorili ľudia. Nas muhaddabun. Nas muhaddabun. Zawīma wi ľudia. Nas muhimun. Nas Muhimmun Mila ya deti? Atfalun mahbubun. Atfal mahbubun. Drze deti? اطفال وقحون اطفال, وقحون. أطفال مؤدبون, أطفال مؤدبون.